بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل يذكر رحمه الله في هذا الفصل الدليل الرابع من أدلة الإجمالية سبق الكتاب والسنه والإجماع وهذا القياس والقياس لغة التقدير والمساواة تقول قدرت طول المسجد كذا قسته. ويدل على المساواه كقولك لا يقاس المخلوق بالخالق والصلاح معروف المسلم يصنف رحمه الله رد فر الى اصل كما سياتي وقد دل على القياس قوله سبحانه فاعتبروا يقول الأبصار ومن الاعتبار قياس الأمور بعضها على بعض ومن السنة أن رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ولد لي غلام أسود قال هل لك من من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها شيء من اورق قال نعم قال فان لها من ذا... لها ذلك قال ونسل نز... نزعه ونزعه عرق قال فكذلك لعل ابنك نزعه عرق وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فدين الله حق بالقضاء كما في حديث الخاتامية والقياس أمر واسع في الفقه وهو ايضا باب من أبواب الاختلاف في المسائل الفقهية فيختلف العلماء في حكم مسألة على ماذا تقاس وهو أيضا رحمة من رحمات الله على هذه الأمة فتباح أمور قياسا على أمور مباحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الوحي كإباحة تركوب السيارة على الدابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقياس ينقسم إلى قسمين قياس عكسي وقياس طردي وقياس العكس رد فرع إلى عكس حكم الأصل لعكس العلة إذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن وضعت وضعتها في حلال في حرام ألك وزر قال نعم قال فكذلك إذا وضعتها في حلال فعندنا فرع وهو الوط الحلال وأصل الزنا. فأبيح الحلال بعكس رد الزنا لاختلاف الحكم والعلة واحدة وهي المتعة واللذة وقياس الطرد وهو الذي عرفه المصنف رد فرع الى اصل والقياس واركان القياس اربعة اصل وهو المقاس عليه وفرع وهو المقيس وحكم وركن الرابع العله مثال ذلك قياس السيارة على البعير في الركوب الأصل البعير الفرع السيارة العلة الركوب الحكم الإباحة وإلى هذه الأركان الأربعة شرع المصنف رحمه الله فقال رد فرع رد فرع أي عادة حكم الفرع فهذا الركن الأول فرع إلى أصل هذا الركن الثاني والركن الثالث قال بعلة تجمعهما والعلة هي الأمارة التي اناط بها الشرع الحكم والفرق بينها وبين السبب أن العلة اجتهادية في الأغلب وأما السبب فهم تدبير الله مثل غروب الشمس سبب لصلاة المغرب. والعلة تنقسم إلى قسمين. علة أت النص أت الشرب النص عليها. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنما هي مطوفين عليكم. وقوله سبحانه وسئونك المحيظ قل هو أذى وقوله سلم ان معاشر الانبياء لا نأكل الصدقة فالعلة نبوة وهكذا والقسم الثاني لا ينص فيها العلة بينما أحيانا تكون فيها العلة ظاهرة وقد تكون العلة فيها خفية ومن هنا يأتي اختلاف العلماء قال وهو أي القياس من ناحية العلة ينقسم مثل الثقسام قياس علة والنوع الثاني قياس والقسم الثاني قياس دلاله ونوع ثالث قياس شبه قال وقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم يموثره فيه لأن العلة تنقسم هذا الثقسام قسم يسمى تحقيق المناط والقسم الثاني تنقيح المناط والقسم الثالث تخريج المناط المرض بالمناط العلة فتحقيق المناط هو المؤثر في العلة وتنقيح المناط نخرج العلة التي لا يترتب عليها حكم مثل أتى عرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وقعت على مرأتي فعندنا علة عرابي وهلكت هذه نخرجها ننقحها والعلة هي وقعت على مراتي فقياس الدلالة فقياس العلة ما كانت العلة موجبة للحكم مثال ذلك الله عز وجل قال ولا تقول لهما أف فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما هذا أصل الذي هو عدم الأذية فرع الضرب فالعلا وهي الأذية موجبة لتحريم الضرب وكذلك. الارز هذا فرع لم ياتي فيه نص يقاس على البر والشعير بجامع الكيل والاقتيات والطعم كذلك في الزكاة، وأيضا الخمر من العنب محرم، المخدرات التي تذهب بالعقل ليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تُقاس على الخمر بعلة الإسكار. وهكذا اذا كانت العله فيها موجبه للحكم نقول هذا قياس عله وشيء ان شاء الله بقيه الانواع